اسطوانات علم ى فون عالمطرب ع م ر خداش <تصفيق> <تصفيق> يا جرح قلبي والجرح يئلمني قلبي بعد غلبي و ش عادي الزمني يا جرحك قلبي 「こ ا ليل عب وفجر مهما ظلمه طال」 「للموت سلمني ا ج ر ح ج ل طاق الصدر بالروح خ ي م علي الليل ويلي بالليل ابكي ونوح صفه دموعي سيل ص ه ر ه ن ا لم جروح في وحشتي ياويلي ويل و انتي يا روح الروح 「めっきり」<音楽>「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」